سعين ونستغفره ونعوذ بالله شرور لأنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله أما بعد فإن أصدخ الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار <تصفيق> قشتنا نبحث كالنارنا وتتم لكتايا كان بابي يكمل باب الأول في الكلام على الفعل تتم في أحكام الأفعال عند إشنادها إلى الضمائر ونحوها كاتك او فعلانك همانا اسناد الكلمره ابو ماير كاو عشانيك رو ده من كاتب اسناد دتشين او انا ما ببصات كبو هم اسناد وهم جوركاني فعليش لروي صحيح ومهموز و فرميت حكم الصحيح السالم فعلك صحيح بيت وسالم بيت يعني من العلة ومن الهمز ومن التضعيف ومن التعليل ومن العلة أنه لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به كاتلك لسنا دي أكيد وليه الضمائر هي شيء ليبسرنا يعني هي شيء لناغورت لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر به ونحوها به نحو كتبتو وكتبوا وكتبت كتب... على هذا الشي عند إسنادي هائل الضمائر ونحوها نحوها مثلا تاء تأميد نوني نسوا هذا الشيء لوانا بلشن بفعل صحيح هو هيدش قران كالي وتلفع لكنا وحكم المهموز كحكم السالم او شيء كمهموزة حكمي شيء فعلي سالمها الا ان الامر من اخذ وأكل تحذف همزته مغلقا الا فعلي فعل امر نبه فعل امر قال لا اخذوا اكل تحذف همزته مطلقا <تصفيق> مثلا خذ كرم متطبعا يعني في الإبتداء او في الوصل يعني لا بدايه كلام ابو المر يا عفوا ابو خذ بل يكل لنورس تشده بل كل يعني في الابتداء وفي الوصل يقحك ما همزه حذف الا إلا أن الأمر من أخذ وأكل تحذف همزته مطلقة أي في الابتداء أو في الوصل نحو خذ وكل ومن أمر وسأل في الابتداء يعني تحذف تحذف الهمزة من فعل أمر وسأل في الابتداء بلام لا كان يعمال فعل امر امش قالوا من امر وسال في الابتداء فبس في شيء اي الفعل الامر من امر وسال في الابتداء لكاتك كان بس فيك يمر يمر ومن امر وسال في الابتداء نحو مروب المعروف ونهو عن المنكر مروب المعروف شاهدك يا مرو بالمعروف شاهدك وانه على المنكر بس تكميل بو جملك هنا نحو مرو بالمعروف وانه على المنكر شاهدك مروه بو تكميل اميه هنا وجاء بهذا ليعرف انه من الامر لا من المرور تمكعكبوت على نحو مرو بالمعروف لان التسبيه في هنداته مر بالمعروف ففعلي معضي بخنداته مرو بالمعروف ونهى عن المنكر يعني حتى تعرف ان مرو مرون يعني مرو بالمعروف ونهى عن المنكر يعني امرك بمعروف نهي عن المنكر يعني الشاهدكش بس مروه بويه او هنا مرو بالمعروف ونهى عن المنكر شاهدك فقط مروه فعلي امري فعلي أمر فعل أمره أجر أمره فعل إش أملد روزكين تناه عليه مر ونحو سلبني إسرائيل سلبني إسرائيل يعني من من سأل يسأل أبنى سأل يسأل يسأل, يسأل, يسأل ويجوز الحذف عدمه إذا سبق بشيء بلان أجر شتى لفيش أنوى رشد ولكن امام الاسئله فهو يقول لك ان يكون مر هو مر هو مر مر مر يقول ان مر هو مر هو سل لفيش يروش هو مر مر وقلت له هو مر هو مر حذف همزة كنكي وكذا تحذف همزة راء همزة رأى همزي رأاش حذف لي كم همزة ما بست عينك أي عين الفعل من المضارع والامر يعني نالي رأى ير... آه... ير... رى ير... رأى والأمر نالي رأى رأى عليه ره كأول المضارع كش حذف لأمرك لا مش حذف عليه ره هكذا هاش يقني لبناء كلمة هاي سكة فقط الأصل يرأى نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها يعني خير آية حمزي فتحي همزكا حركة نقل كتبه راعة بوتا يرى يرى حمزكا لا بأيت يرى ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع بعدها والأمر محمول على المضارع يعني فعل الامر يعني شي ماله مضارع دروس كت شي ماله مضارع شد امره كسر لا كمان لا ده لا مضارع لا شبه چونك تودي لا يرا يعني لا تراكم فعل امر دروس كت همزة همزه يعني افعل ما بستي وتحذف همزه هراء أي اي عينه ايضا في جميع تصاليف لهم يعني مشتقان ده لماضي اذا لمضارع اذا لامري اذا وهذا على باقي همزي اذا هم زي عين وتحذف همزه ارام مسمى همزيه كم شمت ارى اصلها شيء ارى ار اي ف ار ا ما بستهم زي عين كيتي أي عينه أيضا في جميع التصرف. إنه أرى سندت أرى سأرى يري ندوت يرئ يفعل وتيوري واره بسكون هاكة سأصل أصله أريحية أصله أرئه آه أرئي. أرئ أفن أرئ أرئه أرئه نقلة كثة الهمزة همزكي أشيطا كيرشاوة أب أبيتا أريه أريه همزكي حتى أريه ده يا أكا حتى فكي يا أكا حتى فكي أبيتا أريه ثم حذفت فصار الأمر أريه وإذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة أقدو همزة لأول كلمة كوب بنوا لأول الشي كوب ومرجي دواميان ساكن بيت وساكنت ثانيتهما أبدلت مداً أو كاتا أو دوهمزة أكيدا مد عفوا همزي دوام همزي دوام أكيدا أكيدا مد من جنس حركة ما قبلها لجنس جنس حركة في كما سيأتي وكلا لغاسي إبدال إخواني لا كتاكتب ما بس يقول أأمنا أمنا مثلا امل امل هكذا امل مثلا ايمان بيت شيء ايمان ما بس يا اخي خلنا اامنتم يعني اصل في اامنتم حكم المضاعف الثلاثي ومزيده اذا تصل <تصفيق> الثلاثي يجب في ماضيه الادغام يجب في ماضيه الادغام لا فعل ماضي لا لثلاثي ادغام واجب نحو مد واستمد كابو اجل ثلاثي بين ثلاثي مجد فيه بيت ثلاثي بين ثلاثي مجد فيه بشون كان لثلاثي على ثلاثي مجد فيه شيء بين تكرار العين واللام بول الرسيات بو مالدكيدا ادغام واجبه هو مد واستمد الك ادغام واجبه اق في, في الساكن بو هذه ومد واستمد ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك رج ضمير رفع متحرك فيون الك تمك ضمير رفع متحرك بمعضي فيجب الفك يعني فك التضعيف يعني أبي حرفا مشددة فيجب الفك أي فك وتضعيف الحرف المشدد نحو مددت بوفاعل والنسوة مددنا سنة مددنا نونك ضمير رفع متحرك واستمددت والنسوة استمددنا بوشي أمال الماضي يجب ال الإدغام بلان ضمير رفع متحرك في ولك يجب الفك <تصفيق> أما لمضارع ويجب في مضارعه الإدغام أيضا لمضارع دا ادغام مواجبة نحو يرد نحو يرد ويسترد يسترد مضعف ويردون ويستردون يستردون أهلي كاني صحيح كلا يردون يستردون ما لم يكن مجزوما بالسكون بمرجه ملزوم نبي بالسكون يعني علامه جزمي يجزم يفعل سكون نبي فيجوز الأمران بس علامه جزمي سكون بود بودو شدرسته فيجوز الأمران يعني هم إدغام هم فك هيتشان واجبني هدو شدرسته نحو لم يرد ولم يردد ولم يردد شن بو أو كاتا مجزوم بالسكونة ولم يسترد ولم يستردد وما لم يتصل به نون النسوة برام نون النسوة شيء في ونالك شنك أقا نون النسوة في ولكا أو او أو كاتا فيجب الفك نحو يرددنا ويسترددنا يسترددنا بخلاف ما إذا كان ملزماً بغير السكون، ولما أجل ملزوم بلام السكون مجلس نبو، فإنه كغير المجزوما نحو تقول لم يرد سخ يردوني يردوني يرد نيا ملزوم بحدث نونا، ولم يسترد على مجلس ما كيحدث ما دام ملزوم بالسكون نيا أو كذا إدغام كذبان مضاري إجبار. هل ادغامك واجب اي امر والامر كالمضارع المجزوم في جميع ذلك همو حك بغاني وكوشيوايه وكو, وكو مضارع مجزوموايه نحو ردة يا زيد وردد وردد كونك بو اقل يردد ما انجزم بك دايه بس كون جزمه بو. ما دام بس كون جزمه بيه أمرك ركشي وكون مضارعكي وآياء تعني بلقي رد واردد استردد واستردد وارددنا واسترددنا واسترددنا يا نسوة سيك وارددنا واستردد ما هردو حالك إذا لن نوني نسوة كلاوتو يا عم. لكن لماذا يجب نون فعل مضارع يجب الفك ورد هذا رد موضوعي لانه هو موضوعي لانه هو متصل لانه هو موضوعي لانه هو موضوعي لانه هو موضوعي لانه هو موضوعي لانه حكم المثال قد تقدم أنه إما يائي الفائي أو واويها مثال كامية أو يكام معتل الفائل فعليك ثلاثي معتل الفائل أو في المثال قد تقدم أنه إما يائي الفعل أو واويها يعني ناكري حرفك من هذي فائقي بأليف لسفيوك اشتوى مني لعدم الابتداء بالالف لكونها ساكنة مطلقاً همشى علیف شيا علیف همشي مو ساكنة يا كم حشش بس لكن بس في نعات الكابو علیف لبداية وهرناعت لبروی كساكن علیف <تصفيق> ما بس من حمزاني لیرا يعني لخودی كلمة قبل لبناء كلمة قبل الثلاثی ده فاعفي بعلفنا يا وو ين وو ين ين ين ين يع أما بين سرياء لا يحذف منه في المضارع شيء لكاتي مضارع دا لكاتي مضارع دا يائي حذف ماذا لا يحذف منه في المضارع شيء إلا في لفظتين حكاهما سيبويه إلا لدول فضان به وهما يسر البعير يسر يعني سأبوا يبماوتها شيء يسر البعير ييسر. بلا يسرى لي لانا لا ن بس النبي صلى الله عليه أي لا ن يعني وش ترى اللي قالتها النرم بيت يسر البعير يسر كوعد يعيد هلوك وعد يعيد حسبت من اليسر كضربي يعني يكو ضرب وايا لوزن ده أي اللين والانقياد اليسر بمعنى اللين والانقياد كابو ياسر يعني لانا أنا انقادة ويأس يأس زي كذا يأس يأس يأس يأس يعني يأس هل يأس يا أخوي برام تيا للغة إلها للغة كان بمعنى يأس للغة إلها للغة كان كحذف كلاوه يائش ويائس ويا يائس أما تكلمان سبويه حكايتك دول العرب يائن أغناء أصل أويك يائي الفا بحذف نكريوك على عيدو أما واوي والواوي تحذف فاوه من المضارع اووي واوي يا ك فكي لمضارع ده فكي حذفه اذا كان على وزني يفعل بمرجع الى سرواز جيب يفعل بكسر العين وكذا من الامر لامركش دا حذفه لانه فرعه لان الامر فرع المضارع وكوتي وعد يعد عد سواء وعد واوي الفاء لمضارعه يقوي يعد لامركي يريعد واو كهرنيه عد ووكنية تنتظر بيد أمرك لذلك المطارع أكد بسكي ووزن يزن مادام معتل الفاء وواوية وأما إذا كان يائيا أقد يائب كينع يينع ينع في الزمان العربية قبل ينع الثمر يعني في أدرك وطاب وطاب ينع الثمر أدرك وطاب وحان قطافه يعني كاتي لكل نواوت شنينياتو برومه كده هي كاتي كاتي لكل نوايتي او ينع ينع الثمر يا ينع تعزف يبقى ويا فيوزي فيوزي او كان وكان مضارعه على وزن يفعله بضم العين باواوي الفائش بالله ما قال وزن في وزن يفعلون بأهل حذفناك نحو وجهها يوجه فعول يفعل تمشى وجهها. يعني صار وجها صار ذا رتبة وبكسي شناو دار بكسي قلي وجيه يعني صاحب مقام مرتبة وجهها أي صار ذا دا قدر ورتبة بوتخان فلوفعيا ين رتبة وجهها بوتدمس فينا وخلنا نحو وجهها يوجه أو على وزن يفعله على وزن سر وزن يفعله شبه نحو وجه لا يوجل أو وجه يعني خاف يوجل أبنية حذفنا نكره فلا يحذف منه شيء وسمع ياجل وكل سماع كيش يجلوها تويجل يعني هاليو يوجلوها طبعًا بيعجل هاتوا ويجي جن وشذ ذ يذع ويزع ويزر ويضع ويقع ويلاع ويلاه ويهب بفتح عينه هم أمانة شاذن هم أمانة شاذن يدعو يعني أمانة أبو حذ نكرنا لأن كما تنها بابي كمان هيا يفعلوا يفعلوا حتفك له سيدعوا ين يزعو ين يذرو ين حذف نب نبونة لأن لم مضارع كيان بتشيد سبيكة كي عينك مفتوحة سأجد يدعوا يدعوا خيرني بلان أو يدعو يزعو بوايا عينكا حذفنا بوايا وقيل لا شذو ذا ووتراوشا شاذ بتيانيا اما نشاذ نين اذ اصلوها على وزن يفعل بكسر العين اصلا كانيا كثر العين بوايا بوي حذف كراون بلان بوشي فتح كراونة ودبارة وانما فتحت لمناسبته حرف الحلق بوتراوالا براوي حرفي حلق كانت يا هيا لا عين لا مكان حرف حلقها مثلا يدعو تاتي يزعو تاتي يقعو يلعو يلهو يهبو همين حرف حلقها لا عين كان لا مكان ايكا سيقول ايباش اخو يدعو كتوى عليه تانية ويقول عليه وخمل يدعو على يدعوش يدعوش كبع حرف حلق شتان به هر معنى يدعو أدبوايا بعمم يعني معنى أوى بوي حكم أيوربتوا كلمة ولع شذ يدعو بعشر بدعن الأولو يدعو ينترك يزعو من وزع الإنسان لا لزمان عربيه بلا يوزع على الانسان وزع يزع فعل يفعل وزعا مصدره وزعا اي كفه ومنعه وحبسه كفه ومنعه وحبسه ويذرو يعني يطرق ويضع من الوضع ويقع من الوقوع ويلاع ويلاع مزمان علي ولع يلاع ولع ولع يلاع ولع وولعان والعن والعن مصدرها بلى ولعن هو ولعن ولع يلعو، ولعن وولعانا استخف عدوا عدوا اي تجاوزا يعني زورنا رشت وائلغ من الولوغ ده مستجوا ويهب بفتح عينها باشا. أما الحث في يطعو أما يطعو ضع من هذا ضيع شرط مين؟ ولا عيلعوا وزعاء يزعو آه ها فعلن الله يلا وحمل يجر على يدع عشان حرف في حرف الشيطان لا سبب معناه وهات هو بالشوا ما موري لك اتركوا اما الحذف في يطع ويسع فشاذ اتفاقا اما يطع ويسع اما شاذ كن كان ابو حذفنا يا ن ابو حذف يا روبد إذ ماضيهما مكسور العين والقياس في عين مضارعه الفتح يعني وطئ يطؤ أبوها وطئ يوطأ ووسع يوسع آها أبونا هذا الشأن فعيل يفعلو مادام فعيل يفعلوا بيت مضارعه كان مفتوح العين أبو حذف نبونا كحذف يشبون الشاذ اتفاقا وأما مصدره نحوي وعد ووزن مصدري معتل الفاء فيجوز فيه الحذف وعدمه معتل الفاء مصدره أتواني حذفك النهيني حذف نكي يعني اصلك بيني مثلا وعد يعيد وعدا أشتري بالعيدة فيجوز فيه الحذف وعدمه وعد يعيد عيدة وعدا وزن يزن زينة وزنا اتبوا من على على الزناتي فلان يعني على وزني او يعني على وزن وزن يدرس زنه درس زنه بكثر فتقول وعد يعد عده ووعدا عده شترستا وعد شدشان مصدر ووزن يزن زنه ووزنا هذا عشان يجمعنا بلاميششان واو تتحذف ايش جمع تحذف مين حذفت الواو من المصدر <تصفيق> اذا وقع حدث خط بكوزينه او وضع عنها تاء في اخر تاء لا كنت اكيد عنه فاغلبها تاء الزينه تعويض تا أي وضع شيء حذف كيك حذف كده وتعيوب حتى كم نبي زورتكم شو زور زور وقد تحذف جالي أو تعويض بيت. بيت بلان أصل أصل هذا هو حذفك بهذا الشيء شبه بيني كقوله ان كناي هناك ابن عباس ابن من ابن من لهب من الابد من الابد من الابد من الابد من الابد من الابد من الابد من الابد من الابد من الابد من الابد من من الابد نسبة... نسبيني نت... نسبة نزلت نزلت طالح شك شعيره وكوى الأشباه والنظائر وأوضح ابن والخصائص وهروها وشرح الأشموني وشرح ابن الحافظ ولسان العرب شعير على شيء كقوله إن الخليط أجد البين فانجردوا وأخلفوك عدة الأمر الذي وعدوك إن الخليط خليط فعيل بمعنى مفاعل يعني إن المخالطة أجدوا البين البين يعني الفراغ أجدوا يعني صيروه جديدا فنجردو يعني بعودو فنجردو يعني بعودو عجلي وعياك سيجاتي صلح جاتي أي شيء خلاف خلاص ان إن الخليط يعني المخرب أجدو البينة فنجردو أي كتدخلك لنيومن أو جادي في ترف راقو دوري ماني تذكر الدوا او هي ان تدوا رشتشن فجاء يعني بعدوا يعني اراد انهم احدثوا فرقه وبعدوا ومعناه انقطعوا عنا ببعده يعني لما دولكوا تنوا واخلفوك عيده اخوي ابوايه عيده مشاهدك ثم كاتي وعدي عيدو ألي أبيضي عيدة تائك تعويز مني بوحد فك طالعا سيلكي أمال الشعر ذاهاتوا لبرضروري الشعر عدا الذي وعدو يعني أو فيماني أو وعدك فيتين دان بجيان نهينا شبت ولكنهم لم ينجزوا هذا الوعدة بل أخلفوه. وعدة كان نبردسر. المهم. وشذ حذف الفاء في نحو رق. يعني استل مصدرا لمصدر حذفه. وثمان لا شيء حذفه لمضارع. لا أمر ولا مصدر. معتل الفاء. فاء في حذفه لمضارع ولا امر ولا مصدر. أما تير مثل كلمات ترد مثلا أسماء نادي حذفه طال عمرك أبيني هند كلمة هاتوا فاء كحذف وشذ حذف الفاء في نحو رقاة سرقاء اسماء نواب وشته نواب وشته مصدر نية يمل مصدر قياسي حذبه لا مضارعة قياسية حذبه لأمر قياسي حذبه طال عمرك لأسماء دنا سرقاء أصل رقة ورقة ورقة ونسلسل أصله ورقة وحشة بالمهملة حشة بالمهملة إنك يعني ما بس مهملة أو يعني بحاء وحشة بالمهملة للأرض الموحشة الأرض الموحشة يعني زي في تشورل الأرض القصر الخالية شكرا أصدقيت هي حشا واوية من وحش وحش أرض وحش يعني شور وجهة جهة لا شيء وجه واوية وجه جهة. وجهة للمكان أما أنا مصدرني نين تافعك أن حزز وتعويز المصدر يعني فعل مضارعنين يعني أمر أبوشتي ونهت. لأنها ليست بمصدر حتى يقال أنه من الخياس أو إذا سلب نساء أو مثالنا لأنها ليست بمصدر حتى يقال أنه من الخياس يخشى الانتفاء المصدرية عنها كمان هيش المصدرني أمش مثال ماتل لسا معتل العين الأجوف حكم الأجوف <تصفيق> إن أعلت عينه وتحركت لامه ثبتت العين فأليك تهي أقر عينكي عينكي علبت عينكي علبت بلان إعلال كلابه يعني شي عين عينكي علبه إعلال كلابه مثل قالوا باع قالوا باع واوي ويائن بلان الواو المتحرك ما قبل مفتوح قلبت ألفا أو اكتو إعلال إن أعلت عينه باشا فعلت عينه هو تحركت لامه يسبون من قال وثقاله كاتك اجر اجر فعله شو من بو اجوفه اعلاله يا يعني واو وك بوبا ك ب ب الف يا متحركه ك ب ب الف طلا متحرك بو او عينك حذفناها فسبوننا قالنا لنقال باعتنا ربما طالما اقل لا ما تساكن كده سيئ لي قلتو بعتو يعني لا اجوف دا بمرجي اعلان روبده اقل ما شاكن وذلك مثل حورا يحور وعورا يعور وغيدا يغيد او مثالني او محققنا بيشياء عبد الحكيم عبد الحميد هندائي هنا او غلطة. كنت راءه اوانا انا واو ين ياء يا بس اعلان كلاون اننا من ما نوتوا الواو المتحرك ما قبل مفتوح قلبت الفا نمتحا ها نمتحا نموت حاره عبرنا موت عاره غيد ان موت هي غيد بوش يا مجنبي افكته ذي دعاسي بساقه بلا ما سوق علاقه ولاث قالها امنابه اما ايش مستثنايا هل شيء فينك استفاد بو لباب الاستفاد بو نكريت شيء الواو المتحرك ما قبل ما تنقلب او الفا كابو هناتي والا ليس بصالح هذا المثال قال التمثيل ليس بصالح؟ لأن عين الفعل فيها لم تعلم، لأن عين الفعل فيها لم تعلم، لأنها من باب الوصف، لباب وصف داء إعلال ناكن، يعني أبوا متحرك ب ما قبل مفتوح به يعني متحرب ب ما قبل مفتوح به، بضامها إعلال ناكن. شابو أجر أجر خوي علبه واو يعني يا أبو وإعلال يعني قلب كلامه ألف وتحركت اللامه لا ما في متحرك بو عينك حدث نافر شقالة أو كخويتي قو ليه بوتقا لا لا ما في متحركه عينك حدث نافر بلام لا ما كنت وإن سكنت أي اللان وإن سكنت اي اللان بالجزم نحو لم يقل فما شائع ساكن كلاينك نماء يان او ب او بالبناء في الامر نحو قل كما بنيت كدماء لا مكس ساكن بو اينك ارواح او لاتصاله بضمير رفع متحرك في الماضي قلت نحو قلت وبيعت حديثه اين هو مقاعد يعني اجوف لا يوجد متحرك بيت وخشي عينك يمو على عينك حذفنا بيت بالطبع لا يوجد ساكن كده عينك نهو سيد لبنت يوجد ساكنين حذفت عينه وذلك في الماضي بعد تحويلي فعل بفتح العين إلى فعولة وهل وهلا ماضي جدا أقل كدت تروزني فعالة بعد تحويلي فعالة بفتح عين إلى فعولة أقل فعالت كده فعولة يضم إن كان أصل العين واوا مثلا قاله قال اذا كان ان كان اصل العين واوا انت قال اسدد علي اغربيك اذا قلت كنت ما اصلا شيء قلق على شيء فعلى قوله تبؤي بل قلت اي كيف تجي قلت آنچه با ما که ویتی پیش شو، آلی قلتو. یعنی کسی که اگر پرسید که بالا برسه، قلم بوشی آلی قلتو. اگر تایشی فیو بیش نی، خو اون نبوده قلتو. آلین آو قو فعالش و تصرف وجبی فعوله، فعولش اسم ترتیب نیتا قیم تنصرف. آلیشی ویلا فعیل بالکسی، این کام اصل و ها ان کباع. یعنی اگر معتل الاجواف بتاء يا ايبس ايشنا سرزني وتنقل حركه العين الى الفاء فيهما لتكون حركه الفاء على ان العين واو في الاول ويا في الثاني كهل نجاو تتبعتو اذاني اجوافك يعني عينك هي تاعله ويايه كروست قلت هل اذاني بظنك يا محذفهش يا واوي ما أجل وزني فعلت زاني فعله فعيلة طلاً هند جار بمشي وني كإثباتية تقول <تصفيق> تقول قلت وبعت بالضم في الأول والكسر في الثاني بخلاف مضموم العين ومكسورها ما أجل فعله بو. فعله طلاً أجل مضموم العين بو كطالع وخاف يعني خويشيا طول وخاف خولف اصل كان واء طول يطول خرخف ويفعل خولف يخاف فلا فناتحوله فيهما امتى النا في وزنك دين خير تصير وزنك كثير وانما تنقل حركة العين الى الفاعل للدلاله على البنيه مثلا شقي طوليه يطول ها هو عليهم الاخر قوي واه قوي واه وخفت تنتخوفي فيها خويفه باش نقلي حربي ووفع بالضم في الأول والكسر في الثاني هذا في المجرد أما باس مجرد بو من حب بوش والمزيد مثله مزيدي شوكو مجرد ويا في حذف عينه إن سكنت لامه لا حذف لا عين دا عند الفعل دا عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عليه وأعلت عينه بالقلب عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند عند أقوم أقوم أقومت اقوم أقومت اقوم اقوم اقوم اقوم اقوم اقوم اقوم اقوم اقوم اقوم اقوم اقوم اقوم اقوم اقوم واستق واستق واستقمت وحروا واخترت وانقذت يعني مبهيا بو وويفوا اقام استقام وويفن اما اختارا من ال... يعني اخترته اخترت اختاروا استار وانقذ وإن لم تعلم العين لم تحذف بل ان عينكي عينكين إعلال نكرة أو حذف ناكرة مثلا قاومت إيسا و أميني ثوف تنتوا ما قلت ساكنة قاومت هدو قاومت قومت و وكان متحركا قاومت وقومت. كابو قاوم مرجح إياه فعل يكتذهب عينك إعلال كرابة. يعني واوي وياي كرابة بشتي كثير أو كاتا لكاتك كا أجر لامكي ساكن بو حذف لامكي متحرك بو حذف ماتل. حكم الناقص إذا كان الفعل الناقص ماضيا. أجل فعلي ناقص ناقص يعني شيء يعني معتل لام إذا كان الفعل الناقص ماضيا ماضيب وأسند لواوي الجماعة حذف منه حرف العلة أو كاتح حرف علة كي حذف وبقي فتح ما قبله بلا كيش كفتحي لمن ثوى إن كان المحذوف ألفا أو حرفي كحذف في أقل ألف ويضم ان كان واوا او ياء بلان أقرب يعني حرف اخير واو يبو يني يا أو او كتهضم ميغا فتقول في نحو الساعه هيك ألف الف باشي فتحيه ساعه أليس ساعة ساعو الا في الا كنحذف قدوه طالما في شي جه محذوفك فتحية. وفي سرو ورضياء. عليه سرو ورضو يعني ضم كان أمنيته. يعني بضمه. ويضم إن كان واو أو ياء فتقول في نحو يعني س ناقص حذف كلامه حرف كان طلعن شيء. إيش ينضم؟ يمكن أخوي رضوش يا رضيو. هو بس بالتفصيل هنا. التصريفة وإذا أُسند لغير الواو اما اجر معتلو اللام اسمه الجبواو أبو بو واو أجر بو غير الواو اسمه لغير الواو من الضمائر لم يحذف حرف عندك حذف نادر دبيت أنا تصريف عزيز من فعلوا مطلقا دبيت أنا تكلمين من مطلق مطلقون لعمك فعلوا أما لغير فعلوا فعلت, فعلت. الديوانا دو هذا يا واو لغير الواو انضمم غير واو لم يحدث حرف العله حرف العله حذفناه بل يبقى على اصله وتقلب الالف واوا او ياءا تبعا لأصلها. او كاتا؟ ان كانت ثالثة يعني ان كانت إن كانت الألف ثالثة إن كانت الألف ثالثة فتقول في نحو سروة سرونا سرونا تماشوها وكمها وفي رضي رضينا يا كمها وفي غزا ورمى غزونا ورمينا وغزوا ورميا عفوا وغزاوا ورميا كغزاوا بقي حرف الكاء وغزاوا ورميا فان زادت على ثلاثه اي اجد لسحر سيات الرب او كات من ناكري واو نشار طلبت الواو قلبت ياء مطلقه واو بياء بي. نحو أعطيت واستعطيت فاعطيته من العطر العطر يريده نحو أعطيت واستعطيت من العطيل وإذا لحقت قد ساء يعني خوي سأعطوا أعطي أعطوايا خوي أصفي شو أنا أعطيت أعطوا بيت أعطيه بيت أعطى تأي سندك ولايته ديت وسأجي يا اعطى ناي نغاوتو اصل اصل اعطى اعطيته واستعطيت واذا لحقت تاء التانيث ما اخره ألف حذفت مطلقة اما اجتائي تاء التانيث في الكا او حذفت مطلقا نحو رمت رمت واعطت واستعطت يعني ثلاثي ب مزيد ب حل جل ب بخلاف ما اخذه واو او ياء فلا يحذف منه شيء كابو اجا تاعي تأنيث لكابة شواء بكلمة شواء اخرجي الف بي اجا الاف بو او حذف به اجا الاف نابو حذف نابد واما اذا كان مضارعا اجا ناقص مضارع بو واسند لواو الجماعه او ياء المخاطبه فتقول في نحوي يسعى الرجال وليس عونه وما اذا كان الناقص وما اذا كان مباعي الناقص ويستلتبوا لاي وابي ياء المخاطبه فيحذف حرف العلا او كتحذف علاقه ويفتح ما قبله إن كان المحذوف ألفا او تشي أكيد فتحا إن كان المحذوف ألفا كما في الماضي ويمتى بحركة مجانسة لواء الجماعه أو ياء المخاطبه إن كان المحذوف واو أو ياء فتقول في نحو يسعى الرجال يسعون وتسعين يا هند وفي نحو يرزو ويرمي الرجال يرزون ويرمون قطر زينه يا هند واذا اسن لنون النسوه اگر ناقض مضارع في الولاي نون النسوه لم يخذ حرف العله حرف العله كحدث بل يبقى على اصله غير ان الالفه تقلب ياء او كراء الاثبات بيت أبيت أبيت فتقول في نحو يرزو ويرمي النساء يرزون ويرمين خي عيب وفي نحو يسعى ب ألف ألف بتشي بتياء النساء ويشئنه، وإذا أصل ذلك ألف الاثنين أجر ناقص سنك بولاي ألف الاثنين بولاي لم يحذف منه شيء أيضاً أيش يشتحذذ نادى ويرمياني يا أميني ويسعياني الفكرة يتوشيد بثياني والأمر كالمضارع المجزوم فعل أمر لناقصك فعل مضارع مجزوميا فتقول اغزو حذف كذو يامنا حذف وحرف علا وارمي حذف اسعى وسعى وغزواء حذف نادي وغزواء وارميان وسعيا وزو وارمو سيكا بيشي واو كان ضمي ضمي يسعى ألفة بيشي كي تشي ألف واسعو كيف تشينا بضارعك امش ناقصه حكم اللفيف لفيف ويكدو علاك ويكادو جاء اقل مفروخ بو حكمي باس يكاد على ان كان مفروقا فحكم فائه مطلقا حكم فاء المثال شن ك الثلاثي أجل مفروق بو يعني فاقيه الله ولا ما فش إله أو مفروق فحكم فائه مطلقا حكم فاء المثال فاعيوك حكم المثال تعامل غلط وحكم لامه لا من ناقص لا ما فش يك لام من ناقص تعملي غلط كوقع وقع مثلا مثالك بو مفروق تقول وقع يك وإن كان مقرونا مقرونا اقل حد علكبيك وهو فحكمه حكم الناقص يطوي يطوي يطوي الى اخره المهم هذا مجمل فضع فيها على بشيء ابروتي حكم شيء حكم معتل الفاء وحكم معتل اللام شيء تنبيه يتصرف الماضي باعتباره اتصال ضمير الرفع به إلى ثلاثة عشر وجها ماضي كانت اجسنادي ولا ضمائر سيانظى وجه هيا يعني بيبس سيانظى بشوى اثنان للمتكلم نحو نصرت نصرنا نصرت نصرنا متكلما وخمسة للمخاطب بين جيش بمخاطبة نحو نصرت نصرتي نصرتوما، نصرتوم، نصرتون نه، است؟ اگر دانیک تری بیان آیا بوده بشه؟ بوده بشه. حالا نبرین نصرتوما، هدیشی، یک صورتیه نه؟ نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نصارته نصرنا شن يجي لنا شش يجي لنا بلى من مذكرة بويا أعزاءه، كنا نضع بيتين، <تصفيق> سأضع ينزع. وكذا المضارع نحو أنصرو، ننصر، تنصر يا زيداني، تنصران <تصفيق> يا زيداني او يا تنصرون تنصرين، تنصرنا، ينصر، يعني هو، ينصراني، ينصرون هندن تنصروا، بوين تنصري، هندون أبوين لغة تنصري، مخاطبة يخليني نحين، هندن تنصروا، الهمداني تنصران، النسوة ينصرنا، اسمع ليك الوضع ميركاه، ومثله المبني للمجهول، ما بالجهولي هذي شغلة أنا، ماضي مضارع. ومثله المبني مجهول ويتصرف الأمر إلى خمسة خمسة بينج يعني أمرش بينش بنائه أنصر أنصراء أنصرو أنصري أنصرنا يكشف الشعبيون على المخاطب ششية أنصراء بهدوء كامل وهم ذكروا وهم الناس يسميه Voor mezelf met wonder van bekannt worden met a shirt